بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم محمد استحقاق الجزاء على الأوامر الغيرية أعني استحقاق العقاب والثواب على الأوامر الغيرية مخالفة وموافقة أما العقاب فلا إشكال في أن مخالفة مخالفة الأوامر النفسية توجب استحقاق العقاب لأنه تغيير لحق طاعة للمولى وتضييع الحق يصفح العقاب من قبل من له الحق على من عليه الحق وأما مخالفة الأمر الغير فهم هذا يجب العقاب أو لا والثواب بعد ذلك نبحثه إن شاء الله فعلا بحثنا في العقاب. مخالفه الامر الغيري هل توجب العقاب او لا فتوضيح الحال فيها ان العقاب على نحوين الاول العقاب الانفعالي والثاني العقاب بالملاك المولوي ومقصودنا بالعقاب بملاك الانفعال العقاب الناشئ من غضب المولى وتحسره وتألمه فالمولى يضرب العبد عقابا له على ما سببه له من انفعال وهذا قد يتحقق من غير المولى أيضا على من خالف أوامره خالف أوامره وتحكماته بلا إشكاله في أن هذا العقاب يعني العقاب الانفعالي إنما ي... العقاب الانفعالي نريد أن نوضح أن العقاب الانفعالي لا يتم على ال... لا يتحقق على الأوامر الغيرية وإنما الع... عقاب الانفعال مختص بالأوامر النفسية لا إشكال في أن هذا العقاب إنما يكون بسبب فوات الغرض النفسي للغير فالمولى لو طلب مثلا ماء باردا من العبد فلم يأتي به العبد عصى ولم يأتي به لم يحصل عند المولى إلا انفعال واحد ولو فرض للفعل ألف مقدمة ولا يشتد انفعاله ويضعف بكثرة المقدمات وقلتها فالمولى لا يهمه أن يأتي العبد أن يأتي العبد بالمقدمة أو لا يأتي بعد فرض تركه لذي وهذا يعني أن العقاب بملاك الانفعال لا يثبت في الأوامر الغيرية أبدا أما مقصودنا بالعقاب المولوي فهو العقاب الناشئ من حكم العقل بالمولوية بلزوم الطاعة هذا العقاب ناشي من حكم العقل ولا بد في تشخيص موضوعه من الرجوع الى حكم العقل لو اردنا ان نفهم انه خب الامر الغيري الامر الغيرية هل عليها عقاب او لا العقب المولوي لا لا العقب الانفعالي لا بد في تشخيص موضوعه من الرجوع إلى حكم العقل الذي أدرك حق الطاعة للمولى العقل الذي أدرك حق الطاعة نصفسر العقل ونقول هل له حق الطاعة على بل في الأوامر الغيرية ولا والذي يدركه عقولنا ان موضوعه ايضا هو ذاك الانفعال ذاك الانفعال هو موضوع لحكم العقل باطاعه الامر المولوي والدليل على ذلك فان العقل يرى ان العبد يجب ان يكون بوجوده وعضلاته وامتداد العضلات بل العقل يرى بأن العبد يجب أن يكون بوجوده وعضلاته وامتداد العضلات كأنه عضلات للمولى العبد يجب أن يكون بوجوده وعضلاته امتدادا لعضلات المولى و يهتم بعدم انفعاله كما هو يهتم به كما المولى يهتم به وتعبيرنا بالانفعال في واب المولوي والعبوديه انما هو بلغه البشر طبعا نحن نقول انفعال الانفعال بمعنى الكلمة ما موجود في الله سبحانه عز وجل منزه عن هذه حالات وتعبيرنا بالانفعال في باب المولوية والعبودية إنما هو بلغة البشر ولأجل الضيق العبارة وإن كان لا ينطبق عليه سبحانه وتعالى وإن شئت تقصد بمقام المولوية إذا أردت أن تتصور حتى الانفعال هكذا أقصد بمقام المولوية من مقام الله سبحانه وتعالى وإنما مقام المعين من قبل الله لوجب الطاعة من نبي أو إمام إذا تنزلت إلى المستوى خب حتى الانفعال الانفعال هم موجود في نفس النبي وفي نفس الإمام فالعقاب سواء كان انفعاليا او مولبيا انما هو على مخالفه الامر النفسي لان موضوع هذا هو نفس موضوع ذاك نعم قد يكون من حين مخالفه الامر الغيري قد يكون العقاب استحقاق العقاب يتم من حين مخالفه الامر الغيري بمجرد ان خالف الامر الغير قد يستحق العقاب لكن العقاب ليس على الامر الغير قد يكون من فعل مخالفه الامر الغير بالرغم من عدم انتهاء وقت الواجب النفسي وقت الواجب النفسي بعد بي... الى الساعه لكن مخالفه الامر الغير المقدمه الاولى اوجبت العقاب عندما تكون مخالفة الأمر الغيري معجزة له عن الاتيان بالواجب النفسي إلى آخر الوقت ففي الحقيقة العقاب صار على مخالفة الأمر النفسي ها. ليس على مخالفة الأمر الغيري والغرض النفسي للمولى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 عبارة عن الملك الإنسان بما هو إنسان دائما غرضه ينصب على الملك على المصلحة التي يريدها الذي هو محبوب ذاتي له ولكن المولى بما هو مولى قد يدخل في عهدة العبد عملا مع الأعمال التي هي مقدمة للوصول الى ذاك الملك من دون ان يأمر بنفس ذاك الملك فمثلا قد يأمر بالصلاه والصوم رغم ان الغرض الاصلي لم تكن هي الصلاه والصوم كان الغرض الأصلي خصول النهي عن الفحشاء مثلا والمنكر أو كان الغرض الأصلي خصول مقام قربان كل تقي فالعقل يرى أن نقضة التي صب المولى مولويته عليها وهي الصلاة والصوم مثلا, مثلاً هي كأنها الغرض النفسي للمولى فيثبت العقاب على مخالفه هذه النقطه يعني نفس ان المولى اراد ان يكون على قهدتي الصلاه والصوم لا الملك لا النهي عن الفحشاء والمنكر اراد ان يكون هذا على قهدتي برغبه المولى في ان يكون هذا على قهدتي هذا هو الذي سيكون على عهده، فهنا يبدأ الحساب من نفس الصلاة والصوم وليس من النهي عن فحشاء المنكر أو ما شابه هذا تمام الكلام في العقاب بقي الكلام في الثواب أظن أننا إذا نمشي بتوعده يكون أفضل حتى لا يصعب فهم المطلب فعلا نكتفي بهذا وغدا بحوله وقوته نبحث في جانب الثواب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته